احسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل ما حكم غسل ملابس الإحرام بمنظفات معطرة إذا كان لهذه المنظفات أو الصابون أو نحوه عطر ظاهر وبين فليس له أن يغسل احرامه بشيء منها وإنما يغسله بمنظفات ليس فيها هذه الروائح العطرية نعم صلى الله عليكم يقول ثبت أن النفقة في الحج تعدل سبعين غازيا في سبيل الله فهل هي في العمرة كذلك لا أدري عن لا يحضرني شيء عن ثبوت ذلك لا يحضرني شيء عن ثبوت ذلك ولعله يراجع بإذن الله سبحانه وتعالى نعم حسن الله ليكم يقول, يقول دخلنا في ذي الحجة وسأحج متمتعا وسأذبح ععد احسن الله ليكم يقول دخلنا في ذي الحجة وسأحج متمتعا وسأذبح فهل يجوز لي الآن تقليم الأظافر وإزالة الشعر يجوز لك تقليم الأظافر والأخذ من الشعر إذا كان ليس من نيتك ذبح أضحية في البلد أما إذا كان من نيتك وقد وكنت أحد يقوم مقامك بذلك فإنك لا تأخذ شيئا من ضأ من شعرك وأضفارك لحديث أم سلمة الذي مر معنا وأما إذا كان ليس عندك نية لذبح الأضحية فالهدي الذي تذبحه في في, في حجك هدي التمتع لا, لا علاقة له بهذه المسألة لك أن تأخذ من شعرك وأضفارك نعم الله عليكم. يقول جاء في موطئ في مالك ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في ميناء ويكبر أهل السوق بتكبيره أيام التشريق يقول ثم اطلعت على فتوى تقول ببدعية التكبير جماعيا فما الحكم في ذلك نعم التكبير الجماعي بدعة التكبير الجماعي بدعة لا أصل له والمراد بالتكبير الجماعي أن يكون ومثله التلبية الجماعية أن يكون البدء والانتهاء أن يكون البدء والانتهاء واحدا بصوت واحد في البدء والانتهاء هذا يسمى تكبير جماعي أما فعل بن عمر كان يكبر والناس يسمعون هنا وهناك كل من يسمع يكبر ليس المراد أن أن الأسواق كلها تؤدي التكبير بصوت جماعي في البدء والانتهاء. هذا لا أصل له. هذا لا اصل له. فالتكبير الجماعي أو التلبية الجماعية بدعه سواء كانت بقائد أو بدون قائد. سواء كانت بقائد أو بدون قائد التلبية أو التكبير الجماعي بدعه لا يعرف له أصل في فعل السلف. نعم. <تصفيق> الآن لما يكون شخص مثلا في السيارة في الباص. ورفع صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك ومن في الباص سمعه يلبي فأخذ هذا يلبي وذاك يلبي والثالث يلبي كل يرفع صوته على حدة ملبيا لكنه هو الذي حركهم سمعوا فناشطوا أخذوا يلبون هذه لا تسمى تلبية جماعيه لكنه هو الذي حركهم التلبية الجماعية أن يكون للمجموعة قائد ويبدأ برفع صوته بالتلبية فإذا توقف أدوا التلبية انتهاءا وبدعا وبدعا بصوت واحد هذا بدعا لا أصل له في فعل السلف رضي الله عنهم نعم أحسن الله ليكم. يقول تكرر في بلادنا الخلاف والنزاع في إثبات رؤية, أول رؤية هلال أول ذي الحجة في هذه السنة حيث أعلن أنه يوم الجمعة فهل على بلاد المسلمين أن يتبعوا رؤية هذه البلاد أم لكل مطلع يوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه الناس يوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه الناس هذا هو يوم عرفة واليوم الذي يليه هو يوم عيد الأضحى المبارك نعم أحسن الله ليكم يقول أنا حاج وأنوي أن أضحي في بلدي، فهل محظورات الإحرام تبدأ من اليوم؟ نعم تبدأ محظورات ال مش الإحرام تبدأ محظورات من أراد أن يضحي. أما محظورات الإحرام تبدأ من حين عقد النية بالنص. وأما من أراد أن أن يضحي مثل السائل يقول أن عنده نية أن يضحي في بلده، فإنه يحظر عليه اعتبارا من هذا اليوم هو أول أيام العشر أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره نعم أحسن الله ليكم يقول متى يتحلل ح متى يتحلل حاج المتمتع الذي لم يجد هديا وأخر صيام ثلاثة أيام إلى بعد أيام التشريق الهدي لا لا علاقة له بالتحلل الهدي لا علاقة له بالتحلل فإذا طاف فإذا رمى يوم النحر وحلق إذا رمى وحلق شعر رأسه فإنه يكون بذلك قد تحلل التحلل الأول فإذا طاف وسعى بعد ذلك يكون قد تحلل التحلل الكامل فإذا كان عليه هدي ذبح هدية في يوم النحر أو أيام التشريق الثلاثة لكن لا علاقة للهدي بالتحلل لا الأول ولا الثاني وإن كان لا لا يستطيع الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع والثلاثة الأيام في الحج تيسر له أن يصومها في السادس والسابع والثامن منذ الحجة وإلا صامها في أيام التشريق رخص له معنا أيام أكل وشرب لكن رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم هذه الأيام الثلاثة ثم يبقى عليه سبعة أيام يصومها إذا رجع إلى أهله وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيمة وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك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 أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه جزاكم الله خير